لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحزنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يبلر الله فما له من هادة ومن يهدي الله فما له من مبل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أَفَرَأَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ جُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِذُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشُفَاتُ ذُرِّهِ أو, أو أرادني برحمة هل هنَّ مُمْتِكَاتُ رَعْمَتِهِ قل حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قل يا حوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويخل عليه عذاب مقيم وقبل قال سبحانه عليه وسلم فمن أظلم يا كذل مبلغ مجرى وح كذل مبلغ و كجعلي مبلغ مما نرد كذل على الله إله كبد أو وصية بين إله كشري وكذل بصدقي هدنا كذاري إنه خنت بيني إنه إله كشري خنت بيني أصلا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيني إنه إله كبد أو وصية بين و بيني أي هدنا بيني وكتابك الربيعي رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي صدري أيو بديني إن جاءه مركو ويمي دولي شرقي حنتي مركز وثمي وسرقي ويمي أيو بديني إلهي نبو بديني وقودا أو وصردا أليس سبحانه وتعال مياه النهايين في جهنم الجهنم سبحانه وتعالى يوم إذن لا إيمت على إسماعي، إن ده نواي كوي دان وقولي لغد جاء ليمت بالسوق <تصفيق> فن تعرسولقها ترلاه وصلى بي خصص علاه، وصدق به والليين قوي صدق به هم يجو على مستقونه، وارد اتصال عارفه، وارد كمال عارفه، وارد إله والذي جاء بالصدق فصل رب رب لكن فاز كهو الرجحا وحوه كاره رمت الليبت ومجر صلى الله عليه وسلم هي عملي الكهر رسولة وصدقة دينا وعجمع جمع الصحي وراكم المتقون وقطسيو والذي دينا بار بحي والذي دينا كوي صلى صل الله عليه وسلم ما يشاغون وحيد وحي دونان عندها فبدين فبدين قد أكتب حيليين وحالا وحيد دونان وقعا من مأكول وهل عنف ومشروب وهل عدو ومركوب وهل قرعو جاي لغالكتور وملغوث وهل حرتو ومنكوح وهل دورسهو وحالا وحيد دونان أرلم بيليهم بالي سبحانه وتعالى نفسه يجعس هيا أخر لي. اللهم حيليين ما يشاغون وخاي دونان بي ان قرب ابن كلي الله وتعالى جن الى اي او والله وخاي دونان كديتو ذلك كافي جزاء للمحسنين بك احسانك السنه يوسفى الى الدرجه الاغرى والله يعاوي على مركيته هو وليكم تعالى جزاء للمحسنين بكم حسين تعالى سبب القول وانه هران الى اجهزه الله تعالى والله وح دونان والله وخاي ما دون تو او قولي لا زقاه جاي رخراه هوان وحل جور سرقه وحلا حرصه وحول البيت إلى عكس كل يكسر الله غييها ضام عييها الله غييها نضافه عنه فيها حق ورد أتيء الذي كيف من أنت سعاني لأي سميع وإذا أي سميع كيف سماه الله كبره سبحانه وتعالى كأصلي أقام هاي ويجيهم إلهي وأضع المرنايا أجدهم أجل كولين وفوق قوى المرنايا بأحسن الذي عمل كي وكيكي ولا كمان كان يعملوا قوسطا ليلا يا سيدي سفيره من هو تعالى ذن جوهرته ايوه هي سماه السمايلان الهو كذا حدا الخير خير سمايلان عمل بقى عمل كو قطري انا ك اخلاص ربنا ك اي وينه كذا انا اعماش اللي هو صلاه دايك كنت ما هو بضغط الشغل و خير بلان له ذكره بحسه صلاة قايس كمن ما مقبل خلاص بحسه وقع حد كأجل حد هلا يمرق بان كمن ما خلاج أنت وقف أنا سوقي أكتر كمن ما وقع حارض مركع ماشى الصناية خير كعامل ما عمل كوكس أنا يوقف يخلع الصناية وكوي لا يلا يكج على هي على المي السوقيها هو السوينة إلى زمانه وتعالسين هذا لكن بند ككسر عنه الله بري iraa إنه ka dhaafay aanu yahay xaqo alaab degi waad ka iraahii subhana wa taa rasuulku soo diray sunayiyi oo waxa la wuxuu leeyahay oo dhan oo uu ka waramay oo keenay oo faray oo geelay ayay sunayaynaan ma taqaan salaam la wahay doonaa waxa u dheer in ay iraay iyo ka amal أعملوا الثنائيين أعماش الثنائيين كل شنواتهم بيها الكبار وذيهم إلهي وقعب الملنيين أجلهم أجل كل أجل ذي إلهي سبحانه وتعالى وقعب الملنيين ورسينا يبدي في ولا جيسة كان يعمرون أملكع الثنائيين كي سي وانا كانوا نضمك وقف نو إلهي إلى المركز السنينية سبحانه وتعالى أليس الله بكافر أليس الله إلهي اللي وثنهين بكافر متكفر عبده أدون الكي سي جاء الله بكوه هرئيه قوه مضمه وهي كعبت الجليم جيلاً عن بيلاً ايه وهي عابدان باوحاً قوهو صمانيه كذلك ايه جيلاً ما نراك إلا اعتراك بعضه آليه السنة عبدالسوق وكي نبي الله يهود أي طاق الهائم ما عارق نوع إلا إليه يلن القيصر هنا مجنونيك ووجد نوعين أون تنفو قدر تصوره كنفافي كبه الجليم صلى الله عليه وسلم فهو البؤ المؤمن هنا تصلى الوعى السياوية إلهي تصلى هرئ وح على الوع <سؤال> السينية <سؤال> وقَس وح على الوع السينية وح على الوسط من هذا واحد دين ويدم حار غلا وشاطين خير كجيوش وح على السيريس وح على الصنية دين تأيي وقَع عند سكده سارة سارة إلهي سبحانه وتعالى صرح النعاسة أيه كتكن ويوحى إله يقول دوانس ورك ورط ولا هالطعان فقعد قن إلهي وتعالى هذه الروب بستان الجذاب كأول ريا خير كقريب مؤمن طاعه أمبيرا صالحهم تواب لهم لينجرب إلهي بذكر وين سماه وتعال دم صن مرة جول ميس عليه صل الله ميس إن إلهه يعين بك عافين بقفسة عبده قدومك ويقوفونك النبي له محمد ويقعد فينا جل الذين كون من دونه إلهي كثقل قوة سبعة سقوط عن ديره هذا السد يولد أو راعي وش الله وسوي وما فما له فرح اسمارك من هذا نحنون يوم فغلاه إلهاي الله نحنون كم وعكسه على جدلاه حركه على غضه مسحه على غضه واخته على حتى أمبيرا ذكى إيجعي ما كان صامر يقولين ذلك انتابوا دفاعي انتابوا قادق حتى لوجي سدح آل. على الصنام عملوا كانوا يياد مر الى الله اا مر الىها دجيو هالكاس يعني لاله هذه يا خلات وهاي ورسول الله ما تعالى سبحانه وتعالى كوننا عن هي لا غير سبحانه وتعالى ان كي يوقش علي أو كعب سدان أو ثلاث ارسان هذنا هي البالي وويذ له هي البالي ان لو انكرم وحما ان كرمه ولا من مبدل وحد عليه ان كرمه واكثر فجاه هذه فكره لو غير او خير او لا معي أليس الله إله من يصنهين بأوا fits من الغالبه أو بانتقام و أكدو من الغالح إله وغالبه راح الذي الله و غالبه إله 거는 الع أسلح مع السنح بالتالي نا ضاني الإله يا تلح وصلة اranean الأهل إنه بالروح إلهى س Hoe الله cél vår من يصنه من أن الغالح قحان من النص KE من تصنه ولئن سألتهم نبي الله الحال لقوة فارثة حدث آشو من خلق صماواته ورعب يا صمار أبو رأي الله يقولون الله بإلهي تعوذوا ما تسمعين يا ذلك أبو رأي الله يا صمار أبو رأي الله يا ربك الله يا الله وحاسي الهجرين وما الله. إلهي الله أفرأيكم بل ما ومن الله الله ila haddu ila doono le doon reebata calun ne meeyin kaash faatu duu dukka ila ila doone igu riday ko ila seyi karaw abdullahi hanu ne ekaan meega qali ka abdullahi subhanahu wa ta'ala faqad ekaan ne ya qali ka qadru subhanahu wa ta'ala nasri ya qadru leega le aciyo dukka meega qali ka nikuna uduun had noqday dib haddu igurido meega ولو حيجور انسان ان يردني الله حد الى ربه ونبذر انباسو هل هنا من هيء العبدان تشطات دولي نبك الى الله سبحانه وتعالى ويكان كوي قسم <تكلم> كاو هو ردني بالرحمه هدوا الى ان حريت مدان حريت كثير هل هنا من هيء ممكن كثرنا ان حريت كرو الله سبحانه وتعالى الكلام هاني الهي هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. الهي بقت ق�Uسنه sweep عزة كلاق عويد منهم عزة كلاق سهرات ما thrive عزة كلاق زجين ما thrive عزة كلاق بدي الهي وهو البصميم الهي كله ينطلها وهو تصيرنا الهي يتوكل يغفلهم علي إلهي وح ls3 عرمي تتوقgram watersration الهي كلها yr الهي كلها وسلاك اخسره الهي كلها الهي كلها ثب сто الهي كلها cuando الهي كلها أذكرها صلاة علنًا، أذكرها فوق القرآن وعليه السلام وتعالى. كل الله. فحوم المسلمين قصص صلاة راو. إنه عرب كثاف كانوا إن قلب الإنسان ووجد إليه كريج عليه السلام بالكائن عبد. عليا توكل متوكما. قلوا حات لهم. يا قوم قوم كيروا. يعملوا على مكان. ثم إلى خير كان ينولد. ثم إلى دير وعين كد جيد. هنا كد يثأر وكد تنازن. ما كتبي الناس ثم عمل خالق. على ما كانت تكون حالك بأنه ستتين أهار ستتين أهار إني أنا وانا أعمين أسانا وهيبان أنا هنا أنا, أنا طلي فالسوف جدا بات تعلمونه مرته أغاندونتان منفوحة ياتيه ويماده إنه طوال بسرعي يهانفن أيوه جدا بات تعلمونه أغاندونتان منفوحة ياتيه ويماده عذاب يخزيه الظليه عذاب الظليه فسيماده أغاندن ويحلوا وكودة جواه هارا يليه عليه دشس علام علام مقيم الجوك تهمل علام وليك قل مي كافر غاندونس إن أنا أنزل من تودجيم عليك أن هذا دشاب الكتاب من الناس لأجل الناس بس كتاب اللوثيبي دكت دكت اللوثيبي دكت إنه خنوني دكت لا إنه بره دكت إنه صفرة دكت إنه جنف رابو قنوع إنه عياشة بالدار دكت إنه إزية أخرى دون كتاب اللوثيبي بالحق حلو يا كتاب واحد والشيء جي ولا واحد يفوا حق وكرم كربو واحد وقابير بنم والغوانزونايو واحد يفوت فمن يستدامه كذا كتاب قرعة أوهانونا في نفسي نفسي ثم وهمونو استوى من ضحية طريعة عد كلام سعى ما هي هذا من باش نصاعي هذا هنون تويره يفعلو كثار في كثار ومن ضلل رش الكتاب جرم وكرمه فإنما يردله طور ما ku قادم سان هذا إلهي كتاب جهة نبحانه وتعالى كلا وما أنت عدو قمتي النبي الله نبحانه عين دشعر بوكيله نجل له هو وكي شيء ونجل له إيمانك جلس إنما عليك البلاغ دشعر والجارسين نبيل بص إنما أنت النبيل وكيل قمتي يدور إلهي كومده قلب الإيمانك وجلس الدائرة دلالة لها بطلاقة إنها تذكر ويحن يا توثغر إذكاله وقلب الإيمانك وجلس خير حقه إن أو و بعض الكنعسية و الله كريم سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بوكيل متهدون الله إلهي بقى يتوسع أوافتضاء قال نصف خصة نفسه نفصة حين بميكة إلي ما يتساوه مالكي إلي ما شيري وليس كتك من الضوء عدو الخلاس عند دونك إلهي بقى روحة إيا النصف وحكا كل جرزة صاقي ألو والله كيكين إلهي هو أفتضاء لم تنطع عن المانين في منام يهرجوها ليحيز waxaa qoraa ah murugey bayno go'daay hadduu tan murugey go'da ay waxaan ma qeelaayeen waxaan arkayeen waxaan ma maqliin markan waxaan ma aragno horkaga wax lagu sameeyay girkaga ka ku dirbo ما كان روح عند والموت والموت ام الموت الموت الثقره يدير ودمسيت ونقصت اليه تيزنوري توفى عنا الله الهي لا يتوفى انقص لله با ان نقص نقص او قاطه ويخينا مركي موتي دبطه وضو اي دمس بدون in mana ma hidayda xad ilaah ku oosaday marka aad ruunaysay oo wax ku ruunaysay oo waxa naftaaga inta la qabaa laga yaabo dadkii qabrta ku jireen la joogto neelay ka joogtaan jidhka kii halkaaska joog waa hal fakr suukafay soo tawaaqad nahle soo arxay oo marka qabaa la hooyaynaay soo yimso ila hewo haysta allaati waad hiddada ku fudan tawoona soo geel laga qabayo qada alinga oo ku xukunay almoo hada waqtigeedii dhammaaday ma waxaan qoonay jirkiisu u jiisan ballac ciir ilaahay oo la toosinaa heero degleegsa xalla ka yawaa miis dirkilaa maashi jow walaal qala naba lugu soo unti lo waana la ka imba soonto saalay meeting oo kuso noqono markii la soo jeeyay in sawaba dirkilaa maashi waxa أنا أريد أن يسعي لنفسه فيمسكه النبط وهي السعر على كي قباع على كي قباع ورشقه مي هذه هذه الموتى تتوب موت سحقه مي ويرتل الأخرى وقوة سحراء لكي حظين إلهي وصادره تنويته عن لوحقه مي وينه وقت يؤمنه يؤمنه وقت يقول للماذه فرده يسعينا يا أبس كيك لو وقت يؤمنه هرثان إلهي النفس يسعي لنا ويرتل إلهي وصادره على أخرى إلهي وصادره musalla ilaahi xakamu calaamada iyo miday lagu turgeen maxa lagu qaaray iyo midayada in si dalalka macda markay dhamaatan maxa laga qaaray ee nidoo doon ilaahi ku soo xeynay nidoo doona oo sa ilaahi u basii soo galay kale waayaat iyo aayad baa ku soo qaban cidra ku soo qaban ilaahi aqaan baa ku soo qaban ilaahi galashaa ku soo qaban ya wax أيّبأ وقصوهم بالي سبحانه وتعالى خروح عن تي وساعري نفس ما نوسي علمي إياك نفسي كل جفعة خلاص ليها الله انتقونا واخرين جيلا يوار ماركو رسولكو في حمي رسوله صلى الله عليه وسلم شروطه لبنش نسان ماركو طرفت يوارها قوله في الصباح الجار انتقونا سالسانين جيلا ماركو رسوله صلى الله عليه وسلم شروطه باسمك ربي وضعت الجنبي عليه صحيحة وبك ارفعه نفسي وان بما تحفظ به الاذا كفا عليك ماركو رسولكو مرحبا إنه سيحقه وضوغش يساوه الصابعي تاوه فالليه يما برسوه اتبعي يا خينتيا ودكينا برايبه بإسمك ربي وضعت الزمد لين عايق إلهيو مغا عالم كل لأييو مغا عالم لين عايق دولك كل لأييو خصيحاني ودكي رسول حدان صوص وصنا إلهو مغا عالم خصوصي مرسوس بيجي رسول الله ويساوه مغا كتبه حاني يسوه إلهي مرك سوتو إله كير ده إذا غرظوك يعني ربنا هذا هو ده سال هذا مثلا كير ده كان سانا شميدايو ليث مكرابري وداسين وبي كير سو إنا مستخدم كناش هذا أيردو واتح إله هذا وان سهراء حضر هاي الصو يقصه النقوي يقصه النقوي لفرحما إله النحاري إذا هذا النفط يقصه علو إذا النفط إذا النحاري وين صح فله إله قو إله لا تحصل فيه علاج خسالحين اظن ما قال انت واحد كيعلاش تو الى النقطه الى حزب حبيب ديالك كنتوا النقط هذا بقا دايسوا المخوين الى قلنا حياطه ردي لي غير الله ورسوله فكروا وين غي او اراين لبرتو امتى تخالوا قالوا مواهيت ثاني بدون الله الى فكر الانسان شفاعه اكو الهه او غش تصور الى كبر يوم وغير غير والوحاة هذا او لو كانوا يشفعون انها شفاعية لو كانوا هديهين لا يملكون شيئا كوان وحب ملكين وشفاع الملكين ولا يعطلون حجارين قريها ايا ليحانتا ايا وكا ايا هديهين ليه شفاعية هؤلاء شفاعنا ونجفر عيد كتب المري ما نعبدون لا ليقاربون الى الله ذلثة وينودوا وينيا الى اله وانه شفاعي هم يتخذون من دون الله مو حيث مثل شفاعا اقوى وشفاعا ويو اله كبر اياه أو لو كانوا هذين ليش فاعي؟ لا يمكن يكون الشيئ ولا يحصل. كلوا حاسبين شفاعة الكارو. وكبر الكارو. له شفاعته جميعا شفاعي له يتكلم. صل شفاعي كروا. إلهي الروح كراه من كروا. كبر يكرم. مجد استوى له من والارض ذكر الله. عرض إلهي عرض برشوة رجع. حماق الله ذكر الله. لا يوجد إله إلا الشاب واحدة وكري إسمه أجدد وحا عاري وحا قبطاني وديني وإنكري قلوب الذين كوية قلب قال لا يومي بالأخرة ساعة أربسنا هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله جلده هذه لا يتري للصواق هذه دينة للصواق هذه حق الله الشاب كوية قلبه قال أرنت وإنكري وديني وعاري وإلى ذكري للذين marki la share kooy nin duuni ilaahi ka safay ilaahu wa huwa yastashir bishaal ka ay faxtum markaa hore way murugoode nafton way arf way inkartawu nimba quday markii ilaahay ay ku lasheego afnaan ka yibaraay karaa waxa ay yacihi ilaahu subhanahu wa ta'ala in yastashiru fi salaatihi daduhi إلا واحد سوّع سنو إلهي الله سبحانه وتعالى كون السوّع سنو إلهي سبحانه ذي واحد استلقى الشيء وعمو كان له طاقة وضلاً كلا لكنه ذي وضلاً كله طاقة أنا كاتي فو عاودي يام ما هذا علامات كذي علينا ما نسوي لكنه إلهي سبحانه وتعالى لو الله ودنته وكسب هل كان جزء وعندالو رجع ويا بكر الله و واحد لوش ما اذى ويعار ويديري بقبصاني او وانكاي ثاو وقلب الذين قوه قلبه قال عاري وارمتا كو ابكان تسديلي الى يوم الاخره الى كلمه شيء ويلد كل الذين من دونه الى قوه كفقهي ملك لا شيغان الى يوم القيامه واهو فرح ايوب قل وحاظ الله اللهم الله أيوه يا فاضل السماوات يا فاضل السماوات هو نعته الى سبحانه وتعالى لا اله إلا الله إلهي إلهي إلهي إلهي أبو إلهي إله إله إنسى دم إله وينسى دم إله قوة أبا أورقى إله إله ونكرس قامات سألت سبحانه وتعالى قولوا حس اللهم الله فادرس سماوات يا فادرس سماوات عليه سماوات أوراية والعدل كعليه أوراية علم الغيب غيب كعليه أوراية والشهادة عليه أوراية وحاضر فهو أنفع إلى تحكوا بين إله قوة يعني ونكرس قامات صح سبحانه وتعالى ملك الفتق أرهاي أو نعهاي أو نبصن إلى الله إلى الله بين سحق كتاب وحكام الجرأة يكفر حي وذب ألفه ماك الله سبحانه وتعالى وسحاب لون أنت تحكم أبا حكر فحكمه بين غرادك فيما كانوا فيه يختلفون وحي أنكو سكر لحتم وحي سكر لصين يرثى فحكمه هل كان الحديث كان؟ لا والله إمام وريين يلا ندعي آخرين جنيه ماركو هدين كساطة وثلاث الليل كتاون حنش باقني باسمك ربي وضعت الجنبي وماركو سيحانة يهد ماركو ساطة وثلاث الليل ورسوله صلى الله عليه وسلم آخرين جنيه وعيبا فقط اوه اللهم ربي الجفري وميكاين وإسرافين فعد رسمه واشه والأرض عالم الغي وشهاله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إيه الدنيا لنقص لها فيه ديني إنك من تشاء إلى خرار المطلقين ورسولك أخرى جهة الله الله عليه وسلم هذه كالصريحة وهو وعيد غم إيه وهي لو الله صلى الله عليه وسلم كافة بحيث اللهم رب الجذل دواب مخلوقات إلهي ملق أو رئي معلم على مرضي فيه وميلكي وإسرائي وصدح مرق صادر السماوات إلى السماوات كور والارض أنت تحكم بين عباده على إلى الضمارة كقومي فيما كانوا فيه يختلف الواحد خلقه فيه إيه بنين برضه إلهي صدّق أروه أو ما رفع كذب يياه إلهي نعم إلهي سبحانه وتعالى صار كذبي عدلتني وعدل وإلهي سبحانه وتعالى ين يديني اللي ما قدرتها فيه الى رجوع عنوني وحال دحيته لك شكرا انك تهدي من تشع وحايلتك شكرا فان الى اني حقها دنع حق اراعي رسول الله صلى الله انك تهدي من تشاء راضك عاد روحها دوم كو هنيه ودادها جنبه متي هنا وقت كار اديالي ووقت عجيب بعد وقت لا في وقت عجيب هاوي هل بس صوتك ولو أن للذين ظلموا ولو أن للذين كل حظ الهاين ظلموا إليه أشياء وجعل ما في الأرض واحد من فدهي ساء الجميع عظيم الرحمن وحقدون في إياك وما ومثله ومعه وجه إلهي أدنك أوماري يرى مثلًا مثل عطيل أو ضريرًا محيط لجدك لفت دوبه يستكوف ران لحيان من سويل علاج علاج كشمان تسوق ران يوم القيامة سمارت قيامر وبدأ وحاب ظاهرة ومقضي صلهم إياهم من الله إلهي حقيته ما أشتبه أومقضي رن يكون آهين يحتسبون القوم ريسنا يوم الحين مريض أي أومقضي أبو علي سماحان وتعنيك إله فعين الله و عبد الله أبو بولي هذين لن أبو قاعدن في عيني و قولي إلا مركز لن بقو كرء و همتو وقال بكي تهسيئ و هلقا عبدالوي جار اللقاها اللقاها اللقاها شو حدا أن محا إيخو سياني قاعدت جار اللقاها اللقاها اللقاها والروح عن شبت محانه وتعالي يدينتي سكان سنيني شوها آيات كار نار صئيه و هكذا محاني يقل و هلقا عبدالسوي نار صئيه حمان عصر إلا مؤمن مريم بحسن بس بيجري كمان من أغير منافق مريم ويو أن الإنجازين ظلموا هو إلهي عاشي وظالمين صحيح حضيرها الله يا وعصر مع الله ما مال في الأرض جميعا وحق إلهي أدولك الله يسي يا رجل ومالك ومثله معه وحق إلهي أدولك يا رجل لو قدر إله منعي فالقردك هاي يوم القيامة ما لم تقيامه وبدأ وحاظ لهم يغل من الله ربي حقيثه ما على بعض ظاهره يوعينا لم يكونوا عين يحسبون الطوامة ليستوى وبدأ لهم وحاظ ظاهر لسيئة ثم كفتبوا وحي كفتبان كنان كيسيد أعناشا يصنعيا وحي كفت الشيء والنار نار بأو ظاهر وحاق وحا هريريه وكدب به يغم كان وحاين به سيئتزين في فوقه على كي كدب بيسيا مكي لو قد بي هي ألين صار دورو ديواثا بيخا عبد الرحمن ترو عبد الفقريو عبد عصرو عبد عروي داي ديواتا دونو كوتيمادو دعينا ونا ثم اذا خولناه مركن سين نعمه سمعوه مما حاجه ما ينقسم قالو وخد لي ماشي الى كشكر ان هو يكبرني ادس كفان اد توي سين قالو عليهو سوي اينما كيتو وحنوا حالي سي على علم عندي على علم دليل علم دوشي عالم barahay oo sala shaqaysan waxaan aragnaa waa soo shaqay ama ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ii qaanaynaa ahay qayb haybadda waxaan mudnahay ilaahay kaaki ogli waxa ka leeyahay innaashu ilaahay kaashuurin oo ilaahay ku abdaa ilaah oo ilaahay badin laa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii haystay dhibaato ka qaaday ilaahay wuxuu ma isud bilayn laa oo kibir bal ilm loo ma siin oo og yahay ilaahay u aanta inuu khayr هي wehan last si عملها ni nga raaha set na ng wa sa ha bay no ku sipri in kwa astew wala ka ililahe ka astew hu kibre walakin na eksta la adad la هم sam gaw o marchya malawala ku على da baraan ko hum ata saawa ka wapo o ka sa ilaha ku وذكرنيا الهي لكذبت وقال الهي لا اله الا انت دونك كيف تمشقوان قرعا عن سببك اي هو كلمه وحيان كده بون فيدا مثل انسان بدر جاعان ونبري سميحه ولنه مركن فينا نعمه صممنا حق النجر قال واتو يي انما وسيت النعمه وحال شيء وضافه يقال ليقا قال ومال ليثي او مالك يقال وحن ليثي على بل إلهي إنه أبيه إنه صعي على خيرها هي, هي. نعمار إلي وحي التي حبنة وامتحان وامتحان كنوا قد عيوك إنه إلهي أبيعي إنه إلهي عصير وحي اللوثي إلهي وأبيه إنه صوف وكلا صار ولكن ما أكثر من الله يعلم قد قالها وحي على علم عندي وحي قال لذينا من قبل سرق قهر وما كان صوم الرئيس مركلي إلهي كدع عصي وحي إنما وثيته على علم عندي ما لم يعلم أن الله قد يهلك قد قالها الذين من قبل قوم قوري كانوا هنا مديقن عمرو يا حق ولا ما كانوا هيف يكتبون قارون خوتري واسدل كليب تروخ فترنا دي وبدار الارض الأرض حق سيئاتهم كتبوا هي كتبدان بني دي ولدينا ظلموا قوا باليمين تو اله عا ومنها اولاي كون نبيل هذا كل جوده اا كديدان طيبتهم يغنا حاسر دون سيئات مكتوب لهن دي وحي ثمانين ايام سيئ اي عقاب عقاب وما هم معهني بوجه الجناح كوا إلهي كفى كأيوب إلهي كما عرّض الكرام أولاً يعلميني أنا الله إلهي كوا وف إلهي كوا كأعسناك كوا إلهي شيطان كوا قال مايني أولاً يعلميني أنا الله إلهي يبسط بينه واسعين أشد قسوس قلما يشاوره الضون ويأخذه قضونه إنه كع يمين إن في يارك ذاتك لوعي تيس القدين الله سبحانه بالآيات بخصوص أن لقوم يأعلموا ذات علم ل لقوم يؤمنون ذات كنيهن كلا وحوض إلهي laakiin isku midka hay'ad lana raayay ee kusii u dejayay ee كان qeybta laga yawayo ka inuu xanuun ka yeeleyo ee kan ka dalilay bakana la wasacmaya kana lagu yareeyay oo lagu xii ay bakho أنا كله على سينميا اللي هي كل ما لو الكلية اللي بغوش الأرض بتكون نصي فقاق <تصفيق> اللي هاد بعد الدنيا الصي علي ولكن ما زيل بقدر ما يشاف كل حاسها يا إلهي عبد أمادي ألبينا عبد أمادي أسرفوا حتى الجبيرة آدم عاش أوب على قبر صي ولا سقنا ضمدعمة كلا أرجع أيه يعودين سواد يعود وروح الجبان لا تكال جنوب توضي آدم يعود سربا صي نحيت فيها إن الله ilaaha illaa إلهي ilaay dhinuu dhafa dhammaan ta إنه ilaahi wal الرحيم إلهي ilaay wa minka dhinuu dhafa oo hadana u naxari karro oo ruuhaan way dambadeen oo kala ka dhagaysto oo dambii meeshii ugu fiican jiray oo taariikhda saddex kuu yaa faraysobo cerki toosnaayo dambii kan weynaa ilaahi subhaanahu qisaran to kamayaha al jamaa kadaga marka ha qof sanaba al subhaanahu wa حد قدر دندئاد ياتحد الله في قوس سنريه يانصف الله دندكوكليه فقصن حارس له فقصن إله وصوتان بنوبته الله وعنه ووالي قصة النقض إله ربكم سبج الحجي لتك إله عساو دنداويو دندق قصة النقض رأي قصة النقض صعد إلى قصة النقض وعسله وجبان سناد له إله من قبل أن يأتيكم أنتم صائمون كهر العذاب, العذاب ثم لا تنصرون عمر خالديه لله ولن تفعلون كيدم كذين ومع سرعان لين على دلوقتي. إلهي سبحانه وتعالى الله وعنيه إلى ربكم حب إلى نصر له إلهي وإسلام إلهي سبحانه من قبل أن يأتيكم أن إلينا نكرر العلاب وإنتظر إلينا ثم إذنك وإلهي ونصر الله ونقرر وانتردك وذنوب سوراقين هذا إذا أنت مادو عددك وذنهي مادوه ونصر منك قاوه لكن صلى الله عليه وإذنه أحسن ما ينزل إليكم كتاب تليلين سوى الجديد ولا جيس الرع كل و أحسن كتابك الرائب عليه سبحانه وتعالى من ربكم ردكم الحاجة التي انكسروا دج أحسن ما كتابتي و ناقيس الرائح و نزيله للسودج إليكم لانت إن من قبل أن يأتي من ربكم الذين انكسروا من قبل أن يأتيكم انتم في الأيام النقور العذاب و العذاب بقطت في الكريسة و أنتم الله تشعرون عن خلاله إنكم ديار قروري و أنتم عبسين و هو اللي يتنينه و هيتن كوكا في والنصف إن لم كتاب إله الكتاب كسر راعه ربي سبحانه وتعالى أنت قولة أنت بهن كار سعة خالق أيو عليه سبحانه أنت بهن مفصل نصف يا حسرة أنت تؤول حلاين وانت وحترين أو قمر وحترين أو عباد وحترين أنت أن الجالم والكتاب كسر راعه عليه وإله نصف النصف مع أصله كسر النهر أيضاً كسر النصف بدون كم شقوا هنا آخره كم انت ينديه انكار كتاب كإلهي راعي وإلهي أسنى النغبة نفس النص هي حسنة تعال قوام على ما على وهي وحيئاً بيعيئاً كقوام الله في جنب الله في تعاشل الله إلهي تعيسي عن بيعيئاً كقوام الله فتوله وانت ينساء عليه سبحانه وتعالى إلهي أسنى النغبة كتاب كيسر راعي وإن كنت وحانها وكي قوام الله أولي لما نفع خين القوى يا الحق انكسرت ساقه جلوسها الى يعبود يومين وكتاب كده هتطبق ما وانت لنفاد بعنب على الله سبحانه وتعالى الى سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعاليك ان شاء اللهات في مقص عليك فترى يا ابو الله الى ما جواه تنين على كان هذا وادوس عرب كدين في شيك الساي هي و شيء لو عادينه له لاكري واي مثل يا حسرت قوما إذا أنك قوماي على مفردك وهي أن ضيعي في جنب الله إلهي تعيس أن ضيعي أنك قوماي وإن كنت الله من السخرين أبانا حس أو تقول أنت يندهي صار النغ وكتابك راع إلى أن أصل النغ تقول أنت أنا نفس لو أن الله إلهي حداني هضيعه الله كنت الله المستقيم أبانا كمل القرآن إلهي ضيعه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كتب نعانا إلى هذا التجعل وهو البعد من عردار مله أنت إذا سألتهم بفبلاغ نقول لهم كي جونا علينا رب أو كتاب يا رب ولا ولا وصفا دعي وصفا دعي وصف كوسا ده يعنوا كونه كويسات كده كو كو يعنوا كونار تجيرا عرس هانو قنين مركز خير كي ينشد وح الظهر وح إلى لده كوز على وح إلى زمان لوجل و... ووال من قبل الكفران لو أنا لهذان أنت ور ان تقر كتاب القراء انت تويره شنو تقول لو ان لا هداني عبد ربي اها انا لو كنت نعلم المستقيم ونقم نقول او تقول انت بهذه النفس كنت الى اسن الله الشكر حين ترى ما ترى العذاب العذاب لو ان لي عبدي اها لا كان ايدي ما لي علم وين علمني ما قسطتوي ما لي بري بدون كما لي خري او الله وقصر ما يظن هو دليله وروحه قال بعير وصار يسوي ما يسمى بالمقولة إلهي سلامه أودي له أركي من عاوية مالي عيني بلا نبي عينيها يبغى لك نهيه توصل رجليه فصل غضبه وش ليله وسبع نشر قد جاءت كوه حكتني عياشي عياضة هي فكذبت بها واد بينت واستكبرت واسكببت وكنت وضعتها نال كافيه ناتخمنه قد ويوم القيامة معنتقيامة حرع والأركش فاحل واحد يوم الدين كوي كذب على الله وجوه مجل قرارت مسودده حائكه من المدريات وجوه غضبه ومرق ونوادرها وزرق اليث من اهل في جهنم مطواهم هم لم تقبلوا قوت كبريو اله يدين جل يا رسول كيف في حق قوم جهنم يقولوا اهل عليكم عنا وسعاد ويوم القيامه ترى ولات كيف ان كذبوا على الله اله بيانك كو اور وديهم بالاك مسودده حائكه من المدريات اليث في جهنم مطواهم لم تكبر ويرجل الله إلهي ألا بكيسية في نارتة جهنم وكبت بال الذين استقوا هو إلهي تحصى سقينتها ويستورك بمفاجة في بساري فوجي ليبان تحصى هايان ضد ليبان ووحي إخيرين هراي ويقعد وكبت بالي وحي إلهي والنارتة تحصى أبتر أي الله سبحانه وتعالى كبت بالي يا جهنم جهنم على الضلمرة ويكبت بالي والنارتة جهنم هذا المصعب ورهم ما هيحزنوا أمور أو أو لوي سيئ سيئ سيئ سيئ كوى برجوي كوى برجوي أقوى مني وين صافق على قلدي عما يعدهم كيشوت حذروه ويسقى إلى عليهم شمس الحماية أصلاً ويسقى إلى عليهم شمس على ولا يقع إلى ونارته ما عليه عرب هذا الكيسية اللوجية سية نجيسية دجيسية جرقي سية قلب ملبو يعني كيدا ليه الله الذين absolutely di misajati di say misajati in ay yihiin dad liibaner oo soo jira oo ay heelee waxe ay adduunka ka cabsanayeen ka badbaado oo naar ah oo ay jicraan in xuraha waa jannada jannada niraad in saadatin baaba sare laga le wakaa logo fa sare أصل مهذن فقط الله كفه ذل قائمنا بارسالي وبمفزجك بساعي مفزج إنك أهاي عند ذي لي وإنك أو صور هرايح أو وش أي شلين الله وساعات صار على الله وإله خالق كل شيء فيك كفيك يا حول وهو اله على كل شيء شايف والبصر وكيل اتجه حاسد وهول له اله يقول له مقاليد السماوات وسماواتك كيف تسفر الى بعث والارض تلك كيف تسنف الى بعد الى بعث سبحانه وتعالى خلق بها الجاغر عفرا وفرض بها حياته الروح ودونه اي من كاين خيرك كا. يا حق الجاغر عفري تغود عفري كي تغفري انه عفري اعزناك عفري كيف قلت الى سبحان وتعالى فيني. فسبح له ما في السماوات و ما في الارض و الذي لنا صفروا الكواكب الله آله إليكم يا رب و لا يقواتهم يوم فغير و وقفت غير الله قل حس على الله اله غير كميان تأمروني امر انسان اعبدني انا عاود أيها الجاهلون كل اله انا قولوا و غير اله غير ولقد احيى ولقد قدر سيا وحال أيوة حيوري إليك ولا قدر وحي, قد وحي والله قدر سيا ولا وحيوري إليك عليها حاجة كان نبي من قبل هي النبي لي كاهو ريسين لاينشتركها بس شكل عمل خيال وح أبخيه سوينثال وباي من مال خاصه إله شكل ونوديه سوينثال وإله بعد سول كيس إلاريه فسول صرناه وصلنا قبر شرك وعملك برياء وعلى سفانه وتعال، وأنا خطا، وأنا هو السيا، ورسولك مرفوع السلاح في المجر القرآن جو، حبين سبحانه يقيم هذا شيء، اللي يدري من أن شنقرت اللون من اللؤر اركين خطا لو لو الكتاب لوددري من اللؤر كين، إلهي كتاب كثير الصنار روحه بارصي السهامي، ومن بعد خير شرك ولقد والله القدر يسير إليك وحلوه وحيوه ذي وإلى اللي من قبلك يو كاو لا لينشركك خطبت شركة سمريك لا يحبط لنا عمرك وبولي عمرك وصفوانا ملخا بل شركه هالطبعين شركة اتكبعتك الله إلهي تحب دعاو آه وقن من الشركة إلهي إيمانك جد كثية هل كاكو باي إلهي لا إلهي إيمان وسيئو إلهي سبحانه وتعالى وتوسيئ وفجي خيرك وحاله يو كنبال إلهي وشيهو إلهي سبحانه الأنبض من المشكل وما قدر الله إلهي الموّعين حق قديم وينك انتقوا رهائي المدنائي حقها والارض والحال الارض ضلق يعني عن صدوات وضلبة قدرتوا إلهي وثاء وقبانا يوم جوما القيامة مع الإنساء قيامات والسماواتنا مضوياتنا وحي إليه وحاشئة كلا كدو الدولين وكل اللارين بيمين ملكة إلهي إلهي إنسان ليه يا مرس وين يمكن إنسان ليه صدوات وضلبة إلهي وثاء وقبانا على عاش الثاني وحقوقها من النوخ يغلق سأقول له الله صد الله السمنة سبحانه وتعالى بيمين وكل له الله فد الدهوية مضويات يغلق دهوة دهوة ايه يا عند رديس وتعال. سبحانه وتعالى كجران إليه انتاء مركب اللي اجي هاي هو الكبير المتعالوي سبحانه وتعالى إما تأوي لسالها قلبها تأوينا سبحان إليه جبان الزاني وتعالى وخصها لعماش لكم إلهي الثلاثة أي غير كبه حلقتنا أيام الوحي يرعون قيمة رهاينا وإصابه أبريك وما قدر الله إلهي الموّل ينجارده حق قدره وإنكيث أولها يموت النار والحلال ضدلق الجميع الضمان وأصدّوال إلهي قدتوا إلهي قد الشريسي أيين وإلهي سأوقواني يوم القيامة ما لنف القيامة والسماوات والسماوات أصدّوالهان مدرياتا وإلا الدولين وإلا الألعابين الديمين وكل ما نودي إنه أذن كميشة الجوف صور عن على صري هي الليلة كصري يا إسمحنا وتعالى يبغو وحيهم كلام بهالك طواني يا إسمحنا وتعالى عماش لكم هذه الليلة وبرضو كوفة سيد الله ورسوله صلى وسلم سلام وسلك وطواني وووشر سيد الله ورسوله صرف هذه أيام المخالص وين سكوي هو نصيحة وارع أفضل واحد دعية وخراب حقيقة صور في الصور الصور كبار أفضل وحاقه وحاج من مخلوق السماوات قصة ومن مخلوق السلامة من قصة إلا شاء الله إله عدو الضواني مهي وعلي ما ذهب ديني المفترين سواب شهدته ندك إلهي الديني سأقولنا انتهيه يقول الدفاع أيهوه كلمة الله إسحي هو أيهو سوحي كان كورو ثم فيه أخرى مركها للأف فإلههم وأيهو قياما ضدكي تاتاقروا ينظرون شيرين أيهوه wa hartool ay keenay qiyaamada iyo wax muqdisay keenay wana xaqda soo socda fasayqoo xad bacay soo xay man makhlukta samawaat ka soo guna oo man makhlukta darada ka soo guna illa man makhluk mooyeen insha allah wixii ay boodo on dhacayo tamana saxtii qura marka allah afuufay fa ilaabaaba iyo qiyaamada nafsu wax ka بالنور يصدع رب نور كيف ودكت باللعف في عمصر فلوك ما استهيمه الهي نور كيف او دعوه لسوده الكتاب كتاب عماشه كتاب, كتاب, كتاب, كتاب عماشه اللي هو قول إلي عبدالك اللي كان واجعوا على أي دين نبيان يوشوا هداي من خطيالك وقضيها بالحق وقضيها واحد الحقومي بينهم ضدك يضحوا لدي الحق لعلى واحد حقومي والحروم يغال الله يظلمون عن عجال الدينين روشوا واحد والسنة ليه واحد مالك كله وصل الصلاةين و خواتم حتى جالد يوم سينتول لأن الحمد لله ما كان جالد ذاك كان وحوار يلا سير الله دور سريع وحلا قال إنه قاميل سجينا في الأرض نور صبريها هب النور كي في صدر النور صبريها أو الكتاب وكتاب كأعماش الوكرة رجل بكتاب الوكرة ما يلفين من قوين إلى الدهر قيل فعل قصة هذا قصة أصلي كتاب الوكرة يعني لرب بالله لما الملك الادون كتغايتو ادو خلو درنوي كتابا لو قري لا لاكينياوي او اقرا كتابك الرب لو لو داني ودي الدينين وحاراد رب نضيده ودنبا لاكين الهي نديو سو درقو دن كلي درق وشادام مخافين قيامه مخاتفورك فوقي دينو بالحق بكيب بحق لجوفكون وهم لا يدلمون وفعل ولوسي كل نفسين نفسته كل مع عمله صحيح طيب ما هي عام كشان ما طلب وهو إله أعلمه أجل دماغ يفعل نطلق حيث طمينا يا الضبط الله يسل له وقال يا وحن يلن سلي إلهي وعلى أجل سبحانه إلهي وحركة مقصة وانه وثيقة مكواقية عميتي وعلى أجل وهو حمي وثيقة ولك حيضر عليك حي يا قزانتها واربيها كعاية ناركة كعبية وارديني ألم يأتكم ولا جسي ولا سيم ولا سيم يردي لي إلا هو عبني هين ألم يأتكم موصن إلينا من مين إلينا من فصل هو منكم إذن كان كمير بناء دهنا يسلون أخينا عليكم جوشين آيات ربكم رب آيدي ويندرونكم إذن كان دي جاي لقاع يومكم مال كلا لكل شيء هذا إيه كان هو مالكنا تكد جدا حصلوا إذن كان دي قالوا حين بل مغلا خرِنك، فقلت: روح الدوناء أصعلك ضواحي ونختن على أسوان وتقل أيديهم وتشد أرجوهم، حتى إذا ما جاءوا شيء عليهم صمهم وأبصارهم والجلود بمطعم يعم. قالوا حين بل نعم، فصل بعض نوتي ما إنكن نريد ولكن هي شيء وصاع ترقص النوتي حقق وحاول بتو الدكتي كلمة في هذا على كي لعمل عمل ذهناه دقي. الحقي كوي شيطان ترعى إليه إلى ألي أنت فرع نار بنكبر بنك من كبر البنك من مقن صدقني باريتون أنا وتعال قيلوا حلوين ادخلوا جرة أبواب الجهنم الجهنم على الباب ذا كجر خالدين حالا كم فيها وليه وسواري وليه وسجلا كم ما له ما شر يساق ما من نور ما يساق فديسو حباصل كوي أدنى كمريك جوجين إسكبري وإلهي سبحانه وتعالى إني أطيعان السكبري وحقا إني أطيعان السكبري وكتابك إني الرعان والبرسان والصعان فلان وإنه أطيعان السكبري كواته الجودة الباصمة فتلوين فديس النصر والمتقدرين وثيقة هي ووث له جايز صارم أيها أيها للك حريق أكل دونتها وكوة ووث يوم نحشر المستقيم إلى الرحمن وفد كنت أمر وانا تقول لي ايد الذهن ويردل كو وقت يقول لك كلامي جاي تصلاصه ما تقول يا و والثقه ولا ولدي اللي قوي التقى وحصره ربهم ردوا قال الجنه كلها لو ادون كماك جوين بك اس دوري غيره ولا ابتسي وحول بيس الى الي وسمو هذا الهدوء هي فعل هديها وهي سمايا وذن بك اس دوري إلهي إني يكعب ظدين عبيهن من مالك قيامته إنه يجلو إلهي أُغياي أو مقلئ أركي كووي سابرتد إسراري أدنك تقين تها ولا كفي يوه وشا إلى الجنة بلا وكهي بما يوكو خا كوخا حاس إلهي جاءوها مارك الجنة يمازن أو فتحت الله ثوراي أبوابها البابير إلى الله سيفل ولا سيبلقي كو مارك يهادين بلا فوره كو نوا ولا اللفق أركان قرفيث، وقال لهم خزينةها عليكم على جودك جزء، كونوا لفسلو ملاك راس كلها سلاما عليكم نبتجلي دشينها عاصريه هاي اللي نبتجلي وهو الناظج سلام، قبتم طاهر من مقتن، بروك نعيش بكتي، دم من مانة عزلة جهنم أو كله على أنت أبشرك بالجنه لقيت بالدش ما يران سامين، طاهر الله هذا، نعيش الله هذا، الله إسمه هو تدخلوها خالي الدين قال الجنب إذنك وقوة ريو مالا عين ورأت ولا أذن استمعت ولا خضر على قلت بشر بقى مالا بحيه يلو مالا بيماني مالا جنوبي مالا بوكهاني مالا قاجياني مالا عوامي لما أهربي لا يمرجي لما حنونساني هذا يلا طوحنونا اركي ميس عايزت مالا دا الحين بانتظار اني ماشى عنه وليه وحضر ماشى وليه إلهي سبحانه وتعالى وعن قبل إنه خون دمين أقال ليهو الشيقى الذين سقوا خوة بهين أقال ليهو ما لهم خزينته السلام عليكم تبتم فقال ليهو طاهر باكي نريف باكي دين مواطا جهنم وقال ورأي شهر ذلك بدو ويدان صدق الله خارجي وقال وحيدهن الحمد لله إلهي هذا الذي عليه صدقنا نوثني وعد دوت النيه وهي اديهم ان فلا نمه دو و خيبه نبدا اكنه ان بح صارين بح جنات الهي يوسف اديهم كنهو شي جليل وعده من الاجب الجنة في جنة الحق هذا الحيث ونشى إلي لي مجلوى شو الله كوه قبطاني يروح يوصل دوغتاك كله يروح وكاسي المرس حيث ونشى فنعمة أجل العام ليه ندك الشقيق يقول دونك مجي جربيا عمل السنوي وإلهي وصل هي فقول هل يقرر كعب كوه أجي القرآن يعني عن البلن وصرأبه أليه والأكي سرح الله الله يوه على ملايكة معنى كهوه حاسين يوه ساير تقوه هيريه من ح أرشي إلساء القائم فأسه هو رجي يسدفنا بحمد الله ربك حمدك يا ربك بيكفت جهتها يعني الحمد لله سبحان الله يا تقدر أيام يسدفنا إلهي بأنه الزهر بحمد ربي ربك يا ربك يا ربك وقضي بينهم بذكر الله عمي مخلوقي بالحق الحق على الوقت أدالك بذكره وقيلك قال يا إسلام يا مخلوق يا ربك فأدرت بلس إلهي قد الشيقين بإدها مخلوقين فقال أملك وهو يراتيه اي سميان او خير الهي انسا كالذلمي وهو يراتيه شرع او اي نصر اماما الظلم اركان بام مخلوق اول انجالي اسلام ايه وحكا فور دنب اسلام بهيه الحمد لله الهي بام العالمين سبحانه الحمد لله رب العالمين والله